شدوا شباب القديلة يبغون راسا طويلة الكل منها مهبيلة والغم ما شدوا شباب الجبيلة يبغون راسا طويلة الكل منهم هبيلة والغامرة سالسة الكاميرا غسلوها وبكل شيء جهزوها الجبل صعب عليهم ما هم صحونا شدوا شباب الجبيلة يبغون راسا طويلة الكل منهم هبيلة والغي منها سالسلة المترزن غرّج الكل منها متحرّج يحفر لهذا الملائق خايف يحوس البنيلة سجر شباب الكبيلة يبغو عني رأسة طويلة الكل منها مهبيلة والغي منها سالسلة داو امادها كل مضاحق منك نكدها دور كتالوج لطنعه وشلون يرفع شيلها الشكابه الكبيله يبغون الراس الطويله الكل منهم هذيله والغنيمه ثالثه لا ما عنا حد شبا ما حد منهم يحبه دخلها في قحها والان دمعي يسيل يبغوني رعشة طويلة، الكل منهم هبيلة، والغي من عش لسيلة. شعوذ بيحب حبلا، قالوا هذه كيف قتله اما تقشر رص ولا نخلي خلي سبيلا. شباب شت شت الجديلة، يبغوني طويلة. الكل منها مهبيلة والغي منها سالسلة عطو الشهيب الترامس والقهر ركباه خامس عصيرك كبتل بارد يشوى القهر انفار هيلة شباب القديلة يبوع نراسة طويلة الكل منهم هبيلة والقى منا سالسالا الكبشهم يجهلونا والمندي ما يعرفونا كل الوجبات ثلاثة كبشنا جبنا حويلة شباب بالكذيلة يبغون راس طويلة. الكل منهم مهبيلة والغي منها سرسلة رايس <تصفيق> تيشن لعبوها وسط الصحاري بالخيمه لعبوا إتاوى جلسة لعدن طويلة شهدوا <تصفيق> شباب القبيلة يبغون لرأس طويلة الكل منهم منها مهبيلة والغمي محسى رسيلة النوم وسط الغمارة مو خوف لكن شطارة والبعض جايب سريرة خوف النمل لا يجيلة شدوا شباب القبيلة يبغى عني رأسة طويلة هل والضيء من عسال السيلة والبعض صايح يا وني لالش كريم امتمني الشمس تأكل اخدوده والزيت فوقه لك قبيلة <تصفيق> وشهد وشهد وشهد وشهد القبيلة يبعون الكل منهم هبلا والظم ناسا لسلا هذه حياة الخكاري لا خيمة وبالبراري واللي يريد الحباري ما يحط خكره زملا وبالبراري واللي يريد الحباري ما يحط خكره زملا